اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا واجعلنا جهنم ما للكافرين حصيرا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 وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخَرَ فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإنما تعرضن عنه مبتغا رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا كل البسط فتقع ودملوا من محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتُلقى الخافِجَمَم مملُم مدحوراً أَفَأَصْفَاقُ مَعْبُوكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إناثاً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 فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا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 بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخليفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إِذِلِي سَقَوْلَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَقِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ النَّدُرِيَّةَ إلا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا.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 فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إلَى الْبَرِّ أَعْرَفْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِرْتُمْ أَيْ يَقْصِفَ لَكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لا تجلوا لكم وكيلاً أم أمنتم أن يعيدكم في هتارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيضرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كبرنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم لنا الطيبات ورزقناهم لنا وفضلناهم على كثير الممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم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 إذا لَأَدَقُّنَاكَ ضعفَ الْحَيَاةِ وَضعفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِذْ كَادُوا يَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا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 عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخل لي مدخل صدق وأخرجي مخرج صدق واجعل لي, واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا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 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِفَ لَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ أَمِلْتُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْوهِهِمْ عُمْيَ وَبُكْمَ وَصُمْمَ مَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدَّنَاهُمْ سَعِيرًا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أَإِذَا كُنَّ عِظَامًا وَرَفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَا خَلْقًا جَدِيدًا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لَأَمْسَكْتُمْ إذا لَأَمْسَكْتُمْ خشية اليفاقِ وكان الإنسان قتوراً ولقد آتينا موسى سعائات بينات فسأل بني اسرائيل فَقَالَ جاءهم فقال لهم فرعون فقال له فرعون اني لاحظك يا موسى مسحور قال لقد علم تمام إِلَّا رَبُّ رب السماوات والارض رَبُّ رب السماوات والارض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا، فأراد أي يستفزهم من الأرض فأغرقناه وَمَنْ مَعَهُ جميعا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إسْرَائِلَ اسْكُونُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مخس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبلهم اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحانا ربنا ويقولون سبحانا ربنا اي كان وعد ربنا لمفوعلا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبرا.